مهما اتفقنا في مواقف نختلف هذه الحقيقة نقر فيها ونعترف ونختلفنا يبقى صافي حبنا رأيك ورأي ما هو ذنب نقترف أصل العلاقة بيننا أخذ وعطاء لا تسمح المواجهة خلاف وتنجرف لا تسمح الموجة تخلاف وتنجرف. مهما اتفقنا في مواقف نختلف هذه الحقيقة نقر فيها ونعترف ونختلفنا يبقى صافي حبنا رأيك ورأيك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 واللي بنينا بعمر ما ينسف نبع المحبة نروي منه قلوبنا من عذب ما يوم من نرتشف من عذب ما يوم من نرتشف لأن اتفقنا في مواقف نختلف هذه الحقيقة نقر فيها ونعترف وَنختلفنا يبقى صافي حبنا رايك ورايي ما هو ذنب نختلف اصل العلاقة بيننا أخذ وعطا لا تسمح الموجه خلاف وتنجرف لا تسمح الموجه خلاف وتنجرف لو نختلف وياك كل وجهه نظر روحك وروحي بالمحبة تأتلف لو نختلف وياك ولك وجهة نظر روحك وروحي بالمحبة تتلف ممكن نحب ونختلف أنا أعترف فكر بعد أنت وحاول تعترف فكر بعد, بعد أنت وحاول تعترف ماذا اتفقنا في مواقفنا هذه الحقيقة <تصفيق> نقضى فينا ونعترف وإن اختلفنا يبقى صافي حبنا رايك ما هو ذنب نقترف أصل العلاقة بيننا أخذه وعطا لا تسمح الموجة خلاف وتنجل لا, لا تسمح الموجة خلاف وتنجل